وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ آه <تصفيق> زود لبسي و آن ودضل فواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أغدا اللهم بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة خسنة What is that? كنا وإليك أنابنا وإليك المقصود ربنا لا تجعلنا في نسل كفروا غافر فان <تصفيق> وميد أسعى الله أن يجعل بينكم وبينكم الله قدير والله o <tries> q All yeah. right. منذكم يا انوار ميلك Wallah, <laughs> Wallah. There, there, there, there. yeah made um